قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا غلام يا غلام اني اعلمك كلمات فضل الله يحفظك فضل الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء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 بدراسته في درس ماضي وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الحديث يتناول أمورا متعددة جاء في هيئة تعليم وتذكير علم الله فيها أو علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي تتناسب مع مقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي حببت إليه الحكمة والعلم منذ نعومة أطفاره والذي نشأ في طاعة الله والذي كان حريصا على أن يفعل الخير بوجوهه المختلفة بتعلم العلم وبالعبادة وبالمساءلة وبمجالسه أهل الخير والفضل كل ذلك نشاه على الخير والحكمة ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير أن يعلمه الله الحكمة وأن يلهمه التأويل اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين هكذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فرصة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أردف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خلفه وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وراءه من يتوسم فيه الخير ليعلمه فقد أردف معاذا كما مر بنا في درس ماضي يوم أن لقنه وعلمه وقال له يا والله إني أحبك يا معاذ وقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلم معاذا يوم أن أردفاه على حمار سائلا يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد على الله اللا يعذب من لا يشرك به شيئا وهكذا علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال يا, يا غلام وهذا وصف كان قائما بعبد الله بن عباس لأنه عندما علمه هذه الحكم لم يكن عبد الله بن عباس قد بلغ مبلغ الرجال لأن عبد الله بن عباس يعني بلغ مبلغ الرجال عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يا عبد الله يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات كيف تعلمهن واحفظهن واعمل بهن فإن فيها الخير احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك يعني إذا أردت أن تكون محفوظا بعناية الله وتوفيقه وبرعايته فاحفظه والمراد بحفظ الله ان يحفظ اوامره ونواهيه وان يعمل بطاعته وان يجتنب معاصيه فان هذا هو المقصود من حفظ الله ان يحفظ علاقته بينه وبين ربه أن يحفظ العهد الذي أخذه عليه ربه فإن الله تعالى يقول ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فهذا هو العهد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هذا هو العهد فاحفظ العهد احفظ الله يحفظك وقد اطنب الحافظ والامام ابن رجب رحمه الله في بيان المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله وضرب امثلة لالاساليب التي ينبغي للإنسان أن يحفظ بها أوامر الله وطاعته ويجتنب نواهيه وزواجره فإن من فعل ذلك كان ممن حفظ لله جل وعلا ألوهيته وربوبيته وعبادته وكان جديرا بأن يحفظه الله تعالى في دنيا حيث يحول بينه وبين الكفر وبين المعصية ويحبب إليه الإيمان ويزينه في, في قلبه ويجعله من الراشدين. يحفظ الله يحفظك. يحفظ الله تجده تجاهك ومعنى تجده تجاهك يعني أمامك. ما دمت حافظا لله فإن الله سبحانه وتعالى يكلك بعنايته ويجعلك قريبا منه ولهذا ما يخطر في بالك أن تحتاج إليه وتسأله الله جل وعلا تسأله الله جل وعلا إلا وأعطاك لان الله تجده تجاهك يعني تجده امامك تجده في رغبتك ورهبتك تجده في حاجتك ييسرها لك ويقضيها لك ما دمت مطيعا لله ما دمت حريصا على رضا الله جل وعلا ما دمت مؤديا لأوامر الله التي أمرك مجتنبا نواهيه ولهذا علق الامام بن رجب على قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك قال يعني احفظ حدوده وحقوقه واوامره ونواهيه وحفظ ذلك يعني الحقوق والحدود والاوامر والنواهي هو الوقوف عند اوامره بالامتثال اي باداء الطاعه وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به كما قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وفي آيات تلك حدود الله فلا تقربوها إن كانت نواهي فلا ينبغي لنا أن نقربها لأن من دنا وقرب أوشك أن يقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا ها؟ في هذا الكتاب المبارك من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات أي تجنبها وبعدا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 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب يعني عائد إلى الله سبحانه وتعالى حفيظ لأوامر الله ونواهيه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إذن فمن الحفظ من حفظي أوامر الله ومن حفظ الله جل وعلا أن يكون الإنسان خاش خاشيا له جل وعلا تغلب عليه الخشية خشية الرحمن بالغيب يعني لا ينتظر أن يرى وأن يقع العذاب وأن يشاهد العذاب بل إنه يتوقع ذلك ويخشاه ويطيع ويمتذل خشية أن يعذب إن لم يفعل يخشى الله بالغيب والله سبحانه وتعالى اثنى على عباده حيث قال الذين يؤمنون بالغيب ولا شك إن الإيمان بالغيب معناه زيادة الطاعة والخشية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومتى ما وضع الإنسان في تصوره وفي نفسه مخافة الله وخشيته في الغيب كان ممن حفظ حدود الله. قال هذا ما توعد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيد وفسر الحفيظة ها هنا بالحافظ لأوامر الله. وننظر هنا إلى الصيغة التي جاءت في هذه الآية لكل أواب حفيظ وهما من صيغ المبالغة لأن أواب على وزن فعال وحفيظ على وزن فعيل يعني كثير الأوباء كثير حفظ حدود الله قال وفسر حبيضها هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها الحافظ لأوامر الله أي فيجتهد في فعلها ويكسر من الطاعة ويكسر من أداء هذه الواجبات حتى يكون حبيضا لكي يوصف بصيغة المبالغة لابد أن يكسر وأن يبالغ في هذا الحفظ من خلال العبادة والطاعة وأما قال وأن يكون حافظ لذنوبه ليتوب منها أي وهذه خصلة أخرى يتصف بها من يحفظ الله لو بدر منه ووقع منه خطأ فإنه لا ينسى، بل قد لا تمر به اللحظات إلا ويتذكر ما وقع فيه من خطأ، فيبادر إلى تجديد التوبة. وقد مر بنا في الداء في الحديث الماضي أن العبد في قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة. تمحوها. أنه إذا وقع في خطيئة يبادر بفعل طاعة يستغفر إلى الله ويتوب ويبادر بفعل الطاعات فإن فعل الطاعات يمحو الآثام والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو كما قال الله جل وعلا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وان الانسان ان كانت وقعت منه اخطاء ومعاصي فليبادر بالتوبة وانه كلما يتذكر تلك المعاصي ومعاصي تمر بذاكرتي عليه أن يجدد لها توبة وعليه أن يجدد لها استغفار لأن هذا كله مما يزيد في حسناته وفيها يتحقق قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فانه بتجديد التوبة وبتجديد الاستغفار وبتجديد لوم النفس وبتجديد يعني مؤاخذة النفس كل ذلك يزيد في الحسنات ولهذا قال هنا وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها قالوا من اعظم ما يجب حفظه من اوامر الله جل وعلا الصلاه لانها عمود الدين ولانها الركن الثاني بعد الشهادتين ولان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها بخلاف سائر العبادات فاننا الله جل وعلا أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأوامر أوامر الزكاة والصوم والحج نزلت بها آيات من كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته فقبلت لكننا وجدنا في شرعية الصلاة أمر مختلفا حيث دعي النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام في قصه الاسراء والمعراج وانه لما وصل الى موضع يسمع فيه صريف الاقلام وانه لما بلغ سدره المنتهى يعني في ذلك الموضع ناجى ربه ونتج من مناجاته رباه ان فرض عليه الصلوات وعندما شرعت الصلاة كانت خمسين صلاة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف حتى غدت خمس صلوات ونزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جرت العادة في الوحي أن الله ينزل الأوامر على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الأوامر وتنفيذها وفق ما يوحي الله به إليه إلا الصلاة فإن الله جل وعلا انتدب لها جبريل يومين كاملين يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يؤدي هذه الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه جاءه في اليوم الأول وصلى به الصلوات في أوائل الأوقات وجاءه في اليوم الثاني وصلى به الصلوات في أواخر الأوقات وقال له الوقت ما بين هذين والصلاة عندما فرضت وشرعت استمرت ما قال لنا الرب جل وعلا إذا كنت لا تستطيع أن تؤدي الصلاة تسقط عنك كما هو الحال في كثير من العبادات في الحج لمن استطاع إليه سبيلا في الصوم فمن لم يجد أو إن كنتم في الصوم في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الزكاة إنما تجب على الأغنياء ولا تلزم الفقراء أما الصلاة فالله قد فرضها في كل الأحوال فإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة سرع لنا صلاة الخوف فإن كنتم في حال المسايفة فرجالا أو ركبانا فأقيموا الصلاة تؤدى حتى في حال المسايفة في حال القتال مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها إذن الصلاة لأهميتها لم تترك ولم تسقط يؤديها الإنسان ما دام قادرا على أدائها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإنما يلزم الإنسان أن يؤدي هذه الصلوات ما دام مكلفا ولا تسقط الصلاة إلا إذا سقط التكليف وكل العبادات منوطة بالتكليف وبالبلوغ ما عدا الصلاة فانه مطلوب منا ان نهيئ الاطفال لها قبل وجوبها قبل البلوغ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وكثير من الأولاد لا يبلغون في سن العاشرة لكنهم ملزمون بأدائها حتى ولو لزم الأمر لأن يضربوا هذا شان الصلاة ولذلك كان من أهم الأمور والعبادات التي يحافظ عليها الصلاة وفي ذا يقول الإمام ابن رجب ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها يعني نصا فقال جل من قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ومن لطائف التفاسير في قول الله تعالى الصلاة الوسطى ذهب قوم أو بعض أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى وأوردوا في ذلك أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حتى قيل إنها قراءة لكنها يعني قراءة تحمل على أنها تفسير لقوله الصلاة الوسطى لكن بعض آل العلم يقول لو نظرنا إلى الصلوات الخمس لرأينا أن كل صلاة من الخمس تصلح أن تكون صلاة موسطى فإن نظرت في تقسيم الصلاة إلى الليل والنهار تستطيع أن تقول الصلوات التي تؤدى في النهار يعني بعد طلوع الفجر الفجر والظهر فتكون العصر هي الوسطى وتكون المغرب والعشاء تؤدى بالليل ولو نظرنا الى المغرب او الى زوال الشمس لرعينا ان الظهر والعصر تقعاني بعد الزوال، وأن المغرب والعشاء يقعاني بعد الغروب، فتكون الوسطى هي الفجر، وهكذا لو نظرنا يعني إلى اختلاف أحوال الليل والنهار وإلى اختلاف اشكال اداء الصلوات او هيئة اداء الصلوات لاستطعنا ان نجعل كل واحدة من الصلوات تكون وسطا وفي هذا يكون حث من الله جل وعلا على ان يصلي العبد او على ان يحرص العبد على اداء كل صلاة من الصلوات الخمسة من الصلوات الخمس وأنها تصلح أن تكون صلاة وسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهذا كما يقولون من باب ذكر الخاص بعد العام وذكر الخاص بعد العام إنما الغرض منه الإشادة والمزية بهذا العام هذا الخاص قال ومدح المحافظين عليها أي أن إن الله تعالى مدح المحافظين على الصلوات فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حافظ عليها كانت له عند الله عهد أو كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وهذا كما جاء في حديث عبادة بن الصامق رضي الله تعالى عنه خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد من حافظ عليه عليها كانت له عند الله أو كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر نعم ها اي حديث عائشة بل كانت تقرأها على ان قرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر هكذا نقل نقل علماء التفسير قال وفي حديث آخر من حافظ عليه إن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وهو من حديث عبد الله بن عمرو رواه الإمام أحمد والدارمي قال وصحاحه ابن حبان ومما يؤمر بحفظه أي مع الصلوات الإيمان قال الله عز وجل ومما يؤمر بحفظه قال الايمان جمع يمين الايمان نعم اه يعني وكذلك مما يؤمر بحفظه قال الطهاره لان الطهاره شرط في صحه الصلاه ولان الطهاره بالنسبه للصلاه كالمفتاح بالنسبة للباب حيث لا يدخل البيت الا من خلال الباب ولا يمكن فتح الباب الا بالمفتاح فان الامر بالمحافظة على الصلاة فيه امر بالمحافظة على الطهارة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب قال وكذلك الطهارة فانها مفتاح الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن قال ومما يمر بحفظه الايمان قال الله عز وجل واحفظوا ايمانكم فان الايمان يقع الناس فيها كثيرا ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه وهذا من التساهل في الدين وربما أدى إلى الوقوع في المعاصي قال ومن ذلك أي ومما أمر الإنسان بحفظه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظك ومما طلب من العبد أن يحفظه من أجل الله جل وعلا ولأن في حفظه حفظا لأوامر الله قال حفظ الرأس ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع الاستحياء من الله حق الحياء ما هو الاستحياء من الله حق الحياء؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تحفظ الرأس وما وعاء وتحفظ البطن وما حوى قال الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي والمراد بحفظ الرأس بحفظ البطن الحفظ المادي والمعنوي بحيث يحفظ الإنسان الواجبات والأوامر فلا تغيب عنه ولا ينساها ويحفظ الرأس من أن يعرضه للهلاك سواء كان ذلك من خلال الموبقات التي يرتكبها حيث يرتكب ما يوجب الحدود وذلك بأن يتساهل في حفظ الرأس من خلال ما يطعمه أو ما يشربه مما يؤدي إلى أن يغيب العقل الذي يشربه في رأسه ويرتكب ما حرم الله عليه كل ذلك من ما أمر بحفظه والتساهل في ذلك نقيض حفظ ما أمر الله وهكذا بالنسبة للبطن فيجتنب المحرمات ولا يطعم منها ولا يأكل منها لأن أكله للمحرمات وطعامه منها يؤدي إلى أن يفقد الإنسان يعني خصائص كثيرة من أظهرها ومن أبرزها قبول الدعاء استجابة الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم أن يدعو لهم وأن يشفع لهم عند الله بأن يكونوا مستجابي الدعوة فنبههم <تصفيق> إلى أمور لا تتطلب مثل هذه الشفاعة وإنما قال له أطم مطعمك تجب دعوتك يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوه قال له يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال له اطب مطعمك تجب دعوتك وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما مر بنا في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم إن الرجل ثم ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب يعني كل ظروف الاستجابه متاحه اولها طول السفر يكون سببا من اسباب قبول الاجابه الأمر الثاني كونه اشعث اغبر فان في البذلة وفي الشعث والغبر والاغبرار يعني مضنا لقبول الدعاء يمد يديه وان رفع اليدين احد موجبات قبول الدعاء وانا الدعاء بقوله يا رب يا رب يا رب أيضا ما لقبول الدعاء فقد اجتمعت أسباب كثيرة لقبول الدعاء ولي استماع الله جل وعلا لهذا الداعي لكن لا يحصل إجابة للدعاء لوجود مانع ما هو هذا المانع هو عدم طيب المطعم عدم طيب المطعم الأكل المحرم أكل ما هو حرام وما فيه شبهه من الحرام ولذلك قال يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فكيف تريدون أن يستجاب له والحرام؟ يحيط بحياته وهو مانع قوي إذ أنه أثر على الأسباب الأربعة التي كل واحد منها يكون موجبا لقبوله لقبول الدعاء قال وحفظ الرأس وما معا يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوا يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرم قالت قال الله عز وجل واعلموا أن الله, واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقد جمع الله ذلك كله في قوله يعني فيما يتعلق بالسمع والبصر والفؤاد قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من الماكل والمشارب ومن أعظم ما يجب حفظه من نواه الله عز وجل اللسان والفرج وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة والمراد باللحيين العظمين الظاهرين المحيطين بالفم هذا هو اللحي, أو اللحي العظام الممتدة والتي تتركب عليها الاسنان فهي إذن في داخل الفم وحفظها بمعنى حفظ اللسان المراد حفظ اللحيين يعني حفظ ما بينهما ما بين اللحيين إلا هو اللسان من أن يقول الزور ومن أن يقول الكذب ومن أن يقع في الغيبة والنميمة ومن أن يطلق, أو يطلق في الإفساد بين الناس وينبغي حفظه من خلال تعويده وتعليمه ذكر الله جل وعلا وتوحيد الله والقول الحق والقول الصدق فإن تعويد اللسان على ذكر الله من موجبات الطاعة ومن موجبات المغفره ومن موجبات دخول الجنة ويكفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لا يزال لسانك رطبا بذكر الله والله يعني احد اسباب حفظ اللسان فحفظ اللسان يكون بالايجابي ويكون بالسلب اما بالسلب فمنعه من الوقوع فيما هو محرم واما من الايجابي فحمله على ما فيه طاعة اذكر الله وقراءه القران والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وغير ذلك كالتسبيح والتهليل والتحميد فبه يحفظ الانسان لسانه وحفظ الفرج ولذلك جاء قال ما بين رجليه من ان يقع في المحرم لأن الوقوع في الزنا وما أشبه من أكبر الكبائر فحفظ ذلك من خلال الانتهاء عما حرم الله ولا بأس بتوجيهه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 من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة الحديث اخرجه الامام الحاكم قال المحقق اخرجه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي يعني على ذلك التصفير والحديث رواه الامام الترمذي وحسنه وقال فيه ابن حبان بعد ان اخرجه انه صحيح صححه ابن حبان قال وله شاهد من حديث سهل ابن سعد عند البخاري واحمد والترمذي وابن حبان واخر اي وشاهد اخر من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى وهذا هو الحديث الذي أشار إليه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة قال إن الحديث أخرجه الإمام أحمد لكن فيه رجل لم يسمى يعني كأن الحديث فيه إبهام وذكره الهيثمي في في المجمع يعني في كتابه المسمى بمجمع الزوائد لأن الهيثمي ألف زوائد الكتب الستة الزوائد على الصحيحين ثم جمع تلك الزوائد ما زاد على الكتب الستة ككتاب او ككتب الطبراني والامام احمد والبزار وابو يعلى وغيرها من المسانين جمع ما زاد على الكتب السته كان قد اخرجه في مؤلفات مستقله ثم جمعها وحذف اسانيدها وساقها في كتاب وسماه بمجمع الزوائد ورتبه على كتب المعاجم او على كتب الجوامع فاتبهوا على كتب الجوامع يعني ذكر كتب الأحكام ثم المناقب والتفسير والعقائد هذه التي تسمى بكتب الجوامع لا هو ما قصد به على شرطهما لأنه هو أخذ الأول كتب الستة أحاديث الكتب الستة ثم جاء إلى هذه الكتب اللي هي تعتبر مصادر كمسند الإمام أحمد والمعاجم الثلاثة لبطبراني ومعجم ومسند البزار ومسند أبي يعلى وكتاب ابن حبان اللي هو الصعيح لابن حبان هذه الكتب اخذ الاحاديث التي جاءت فيها زياده على ما في الكتب السته هو يعني فيها كتابا وهناك كتاب اخر اخذ الكتب السته احاديث الكتب السته ثم ضاف إليها هذه الكتب والكتاب مطبوع باسم جمع الفوائد. هذا كتاب طبع طبعات متعددة جمعوا فيه نحو من أربعة عشر كتابا. الكتب الستة زائد الكتب الزوايد على الكتب الستة إلا هي التي جمعها الهيثمي واخرجوها في موضع واحد. يقول الهيثمي هنا قال. وذكر العيدمي في المجمع يعني في مجمع الزوائد وقال رواه احمد وابو يعلى والطبراني من نحوه ورجال الطبراني وابي يعلى ثقات وفي رجال احمد راوي لم يسمى وبقية رجاله ثقات قال ورواه الحاكم والقضاع من طريق سليمان بن يسار عن عقيل مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال وأورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب من رواية أبي يعلى والطبراني وقال رواتهما ورواتهما ثقات وحسنه الحافظ في الفتح إلى آخر ما قال ثم قال والفقمان هما اللحيان أو اللحيان فكأن الحديث يعني بمعنى حديث الحديث الأول هو حديث أبي هريره رضي الله عنه قال وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال جل من قائل والحافظين فروجهم والحافظات هذا في ذكر أنواع أهل الإيمان حيث بدأهم الله تعالى بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال جل من قائل والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كل هذه نصوص جاءت تأمر بحفظه الفروج والألسناء، وقال أبو دريس الخولاني وهو من علماء التابعين أول ما وصل الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ الفرج حفظ فرجه، وقال لا تضعه إلا في حلال، وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك. يعني في قوله احفظ الله يحفظك عرفنا ما معنى قول الله او قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله اراد ان يشرح ويبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يحفظك قال يعني ان من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فان الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال جل وعلا فذكروني أذكركم وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم وهذه كلها جاءت على صيغة الشروط وعلى صيغة الأوامر وجواب الأمر ها؟ كيف مفهوم منطوق هذا شرط شرق صيغة شرق صيغة شرق يعني ان تحفظ الله يحفظك او جاء صيغة امر احفظ الله اجواب الامر ماذا يحفظك الله فليست يعني ما فيها منطوق مفهوم اي لكن هذا ما جاء لو جاء مثلا الا تحفظ الله لا يحفظك نقول هنا في مفهوم منطوق لكن قوله احفظ الله يحفظك هو توجيه بالمنطوق توجيه بالمنطوق والمفهوم مسكوت عنه على حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان احدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده واهله وماله وهذا النوع من الحفظ هو التي جرت به سنه الله جل وعلا الكونيه حيث ان الله سبحانه وتعالى لما خلق جعل له معقبات وخلق له ملائكة يحفظونه من أمر الله وهذا لا يختص بالمؤمن دون الكافر ولا بشخص دون شخص وإنما هو أمر عام وحكمة عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن ما دام إنسانا فهي من خصائص الإنسان ولهذا ما يجري فيها في الغالب يكون من أمور السنن الكونية قال أحده ما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وهذا لا يرتبط كما قلت بالإيش بالإيمان وإنما هو أمر عام الله سبحانه وتعالى كرم به بني آدم وقال علي رضي الله تعالى عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر أو يحفظانه مما لم يقدر مما لم يقدر يعني مما لا يجري عليه يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه لأن أمر الله سبحانه وتعالى وقضاءه الذي قدره أمر نافذ وكان أمر الله قدرا مقدورا فعندما يتخليان عنه يكون هذا يعني من قدر الله هذا الذي لم نتكلم عنه لسه لم نتكلم الآن وهو لذلك أشر إلى أن نوع الحظ نوعين يعني نوع قدري ونوع إيماني أما النوع الإيماني فهو الذي تتجلى فيه يعني يتجلى فيه فضل الله على العبد المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يحفظه وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك أي الحفظ الخاص دون الحفظ العام لأن الحفظ العام هذا أمر قدر كونا قال فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة وإن الأجل جنة حصينة. ومعنى جنة يعني وقاية لأن هذا من قضاء الله وقدره وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما